يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذابك إنك كنت من الخاطئ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفته قد شغفها حب. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نبته قد شغفها حبا وقال نس وتن في المدينة مرأة. فَلَمَّا سَمِغَتْ بِمَشْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَرْتَدَتْ لَهُمْ لَ موتك وَ لوغوننا Apollo! إلََّ وَ ت ت تلَهُمَّ مُدم تَكاء الدين، وأتى كل واحد منهن نسكين، وقالت رجع. لَ م أيلَهُ أَأَب daهُ وَقُلْنَ عَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ وَأَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فاستجعل واستجاب له ربه بصرا نبت نبت أويلي إننا راكب من المحسنين ودخل ما وسجد نفسيًا. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبلا دارت من لا What, the What the about, about me? ذلك من فضل ثَرَنَ النَّاسِ لَيْسَ عُرُون <تصفيق> وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ Uh, no. God! ذلك من فضل الله يا صاحبي السجن أرباظ متفنقون خير أم الله الواحد القهار in it. Yeah. الذي فيه تسب فيها صدق الله العظيم. مع تحيات شركة صوت الفيوم للإنتاج الفني والديني. الفيوم ابشواي شارع الجمهورية المركز الرئيسي محل الشيماء للهدايا تليفون صفر ثمانية أربعة سبعة واحد صفر خمسة اثنين ثمانية